بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أثلم ينظروا إلى السماة فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فوض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 وماءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي اعتيد القياء في جهنم كل كفار عنيد من ناعل الخير معتدم مري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 ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بقشا فنقبوا, فنقبوا في البلاد هل من محيص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 بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد